وبعد فمن أخطر القضايا في الفكر الإنساني قضية الخلق الخلق بأبعاده الثلاث خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان فهذه قضايا لا تخضع للإدراك المباشر للعلماء ولذلك يتيه فيها الإنسان في متاهات مظلمة عديدة إذا لم يكن مؤمنا بالخلق ومؤمنا بالخالق سبحانه وتعالى والقرآن الكريم يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذاً مضلين عضوطاً ولذلك نقول أن الدخول في قضية الخلق بأبعادها الثلاث خلق الكون خلق الحياة خلق الإنسان بغير هداية ربانية متاهة يضل فيها العقل الإنساني ضلالا ما بعده ضلال ويحار فيها حيرة ما بعدها حيرة على الرغم من أن ربنا تبارك وتعالى قد أكد لنا أن عملية الخلق بأبعادها الثلاث خلق الكون خلق الحياة وخلق الإنسان عملية غيبية لم يشهدها أحد من الإنس أو الجن إلا أن الله تعالى قد أمرنا في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتأمل في عملية الخلق فيقول رب العالمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ويقول عز من قائل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل لمن استمع إلى هذه الآيات ولم يتدبر فيها الجمع بين هذه الآيات التي تؤكد على غيبية عملية الخلق بأبعادها الثلاث غيبة كاملة وفي نفس الوقت الأمر بالتفكر في عملية الخلق تؤكد لنا على أن الله تعالى قد ترك لنا في صهور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة على أن يصل إلى تصور ما عن عملية الخلق طبعا آيات السماء في القرآن الكريم آيات عديدة كما أشرنا في حلقة سابقة تبلو أكثر من 300 آيات قرآنية كريمة 310 آيات قرآنية كريمة جاء ذكر السماء بالإفراد في 120 آية وجاء ذكرها بالجمع السماوات أو سماوات 190 مرة وكل آية من هذه الآيات تعيننا عونا قاطعا في فهم عملية خلق السماوات والارض من هذه الآيات آية قرآنية كريمة سبق بها القرآن الكريم كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى حقيقة كونية هي مفتاح فهم عملية خلق السماوات والأرض. هذه الآية الكريمة التي جاءت في صورة الذاريات يقول فيها ربنا تبارك وتعالى اسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيدي وإننا لموسيعون. وذكرنا في حلقة سابقة أن الإنسان بقي على مدى عمره على هذه الأرض. يتأمل السماء في حيرة شديدة ما كنهها ما أبعادها ما تكوينها ما هذه الأجرام المتحركة فيها ولكن مع بداية القرن العشرين بدأت الدراسات المنهجية لنجوم السماء بواسطه التلسكوبات أو المقربات وذهل الإنسان في وقت كان كل علماء الغرب ينادون فيه بثبات الكون وبأزلية هذا الكون وبأن الكون كان منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد وحاولوا إثبات ذلك بطرق رياضية عديدة إلا أنهم أذهلهم حقيقة إدراك أن المجرات تتبعد عنا بسرعات, بسرعات هائلة تقترب من سرعة الضوء فقد لاحظ العلماء في مطلع القرن العشرين في بدايات العقد الثاني من القرن العشرين أن المجرات تتبعد عنا بسرعات تقترب من سرعة الضوء تتراوح سرعتها بين ستين ألف كيلومتر في الثانية ومتين اثنين وسبعين ألف كيلومتر في الثانية وأن الذي يتبعد هو هي المجرات النجوم في المجرة الواحدة علاقتها ثابتة ولكن المجرات تتبعد فتتخلق المادة لتملأ الفراغات الناتجة عن هذا التوسع بطريقة سريعة وطريقة لا تترك فراغا في هذا الكون على الإطلاق وعلمنا من حديثنا عن هذه الآية القرآنية الكريمة أن القرآن الكريم سبق كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى حقيقة توسع الكون وسماء بدأناها وإن وإنا لموسعون والصياغة المصدرية باسم الفاعل لموسعون تؤكد على أن الذي يوسعها هو ربنا تبارك وتعالى هذه الآية القرآنية الكريمة هي مفتاح فهم قضية خلق السماوات والأرض لدى العلماء قالوا أو كما أشرنا في الحلقة الماضية أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض كما تروا في صورة التي نراها أمام عيوننا الآن كيف تتباعد هذه المجرات بسرعة هائلة وتتخلق المادة لتملأ المسافات البينية الناتجة عن هذا التوسع اختلف العلماء في فهم هذه القضية اختلافا كبيرا وحتى تم التسليم بحقيقة توسع الكون في حوالي منتصف القرن العشرين بدايات الخمسينات من القرن العشرين قال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد وان تلتقي كل المادة في الكون وكل الطاقة فيه وكل الأجرام وكل المكان والزمان أن يلتقي ذلك في نقطة واحدة. الكون يتوسع الآن، فإذا عدنا بهذا التوسع كما ترون المجرات تتباعد عن بعضها البعض، فإذا عدنا بهذا التوسع إلى الوراء مع الزمن، لا بد أن تلتقي كل مادة الكون وكل صور الطاقة فيه، ويلتقي كل المكان والزمان. في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة هذه النقطة انفجرت بأمر من الله سبحانه وتعالى فأدت إلى يعني تحول هذه النقطة إلى سحابة من الدخان خلق منها ربنا تبارك وتعالى كل أجرام السماء نرى أن عملية الانفجار هذه عملية كانت خاطفة سريعة تمت في ثوان معدودة تمت بانضباط شديد كما تصورها هذه الصورة لو أن درجات الحرارة المتاحة والقوة الاندفاع الناتجة عن هذا الانفجار اختلت قليلا عما حدث به ما كان هذا الكون على الإطلاق التي تملأ صفحة أسماء الدنيا يعني مرحلة الرتق الرطق لغة هو الجمع واللم والتكديس ومرحلة الرطق كانت نقطة البداية الأولى في خلق السماوات والأرض نقطة واحدة فجرها ربنا تبارك وتعالى تحولت هذه النقطة إلى سحابة من الدخان خلق ربنا تبارك وتعالى من هذا الدخان كل أجرام السماء ونرى مرة أخرى مرحلة مراحل الخلق هذه نقطة بدائية كما ترون على الشاشة انفجرت تحولت إلى أسعابة الدخان خلق من هذا الدخان كل مجرات السماء وظلت المجرات تتطور وتخلق الكواكب والأقمار والمذنبات والشهوب والنيازك إلى آخره حتى وصلنا إلى كوننا الحالي وهذه المراحل استغرقت قرابة الأربعة عشر من السنين ألف أربعمائة مليون سنة يعني حوالي 13.7 من 10 قرابة 14 بليونا من السنين وهذا القدم يؤكد على يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى لأنه فوق الزمان وفوق المكان الزمان يحدنا ولا يحد ربنا تبارك وتعالى ونرى مرة أخرى يعني عملية الانفجار العظيم التي وصفها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية القرآنية الكريمة أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما هذه مجرة سكة سكتة اللبنة أو ضرب اللبنة قطرها يقدر بمية وعشرين ألف سنة ضوئية وسنة ضوئية تساوي تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر تقريبا وسمكها يقدر بعشر هذه القيمة حوالي 12 ألف سنة ضوئية بها أكثر من مليون مليون نجم كل نجم كشمسنا له توابعه له كواكب وكويكبات وأقمار ومذنبات وشهب ونازك إلى آخره وكما يقول كثير من العلماء المعاصرين أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعفرة المادة وتناثرها ولكن انفجارا كهذا يؤدي إلى بناء شديد الاحكام شديد الانضباط في تقدير الكتل والأحجام والمدارات والسرعات إلى آخره لابد وأن قد سبقه تقدير عظيم هذه مجرتنا بقرصها آه الذي تمركز فيها وطبعا المجرة مكونة كما أشرنا من آه ملايين آه أكثر من مليون مليون نجم وأن هذه المجرة طبعا معقدة البناء للغاية وليست هي كل كوننا بل هي جزء صغير من الكون المدرك يحصي العلماء فيه أكثر من مائتي ألف مليون مجرة بين مائتي ألف وثلاثمائة ألف مليون مجرة كل مجرة طبعا تتكون من كواكب وكويكبات وأخمار ومذنبات كما تتكون مجرتنا وهذه مجموعةنا الشمسية شمسنا ومن حولها الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية وكل نجم من نجوم مجراتنا بالقياس لا بد أن له توابع كما أن لشمسنا هذه التوابع مجرتنا الحقيقة سكة التبانة أو ضرب اللبانة حشد هائل للنجوم دقيق الحركة منضبط الانتظام موحد العلاقات والمجرة عبارة عن حشد نجمي تدور في داخله النجوم حول مركز واحد كما تدور مجموعتنا الشمسية حول مركز لمجرتنا القرآن الكريم يسبق كل المعارف الإنسانية بالإشارة إلى حقيقة الانفجار العظيم نرى هذا سدم كيف تتخلق فيها النجوم من الدخان الكوني وكيف أن المجرات تدور في أفلاك محددة مضبطة كما تدور مجرتنا التي ننتمي إليها قضية الانفجار العظيم تبقى في مجال العلوم المكتسبة نظرية لا يستطيع أحد من العلماء يحترم علمه أو يحترم عقله أن يقول هكذا خلق الكون ولكننا نحن معشر المسلمين انطلاقا من كتاب الله نستطيع أن نجزم بأن عملية الانفجار العظيم هي العملية التي تم بها الخلق استنادا إلى هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى اسم الله الرحمن الرحيم أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما والرتق في اللغة عكس الفتق الرتق هو الجمع واللم والتكديس والفتخ والانفجار والانتشار والانتفار ونرى في هذا الرسم التخطيطي أو الصورة التي توضح عملية الانفجار العظيم كيف كانت مراحل الخلق نقطة الانفجار ثم بعد ذلك تحول هذه النقطة البداية إلى سحابة من الدخان ثم خلق المجرات مباشرة ثم خلق النجوم في داخل هذه المجرات وطبعا عملية الخلق النجوم والكواكب والكويكبات والأقمار عملية مصاحبة لبعضها بعضا خلق صماته الأرض عملية واحدة لم يكن هناك سبق وبعد ذلك طبعا مراحل الخلق المتتالية يعني مرحلة الرطق مرحلة الفتق مرحلة الدخان مرحلة الاتيان بالنجوم وتوابعها مرحلة خلق الجبال والقائها على الأرض مرحلة تقدير الأقوات والمباركة حتى وصلنا إلى وقتنا الحالي وهو الوقت الذي تم فيه خلق مراحل الحياة وخلق الإنسان هذه المراحل استمرت حوالي 14 مليون من السنين 1400 مليون سنة وهذا بعض من الأبعاد الذي يجب أن يكون في اعتبار الإنسان الذي يغطر بعمره أو بجاهه أو بسلطانه أو بقوته البدنية يريد ربنا تبارك وتعالى أن يرينا أنه كانت الأرض وكانت السماوات ولم يكن هناك وجود للإنسان فأخذم أثر للإنسان على سطح الأرض لا تعد المائة ألف سنة بينما يصل عمر الكون إلى ألف بليون سنة من السنين شيء مذهل للغاية وكما أن الكون شاسع الاتساع معقد البناء منضبط الحركات فعمره أيضا بعض آخر من الأبعاد التي ترين شيئا من قدرة الخالق سبحانه وتعالى في إبداعه الخلق طبعا نحن لا نستطيع أن نستشهد في قضية الإجازة العلمي للقرآن الكريم إلا بالقضايا التي حسمها العلم إلا بالحقائق القطعية الثابتة التي لا رجعت فيها لأن الإجاز موقف تحدي والذي يتحدى لا بد أن يكون واقفا على أرضية صلبة لا يجوزنا أن نستشهد بنظرية من النظريات يعني يثبت بطلانها فتنهار القضية على رؤوسنا ولا بفرض من الفروض يثبت بطلانه فتنهار القضية على رؤوسنا العجاز موقف تحدي لا يجوزنا أن نوظف فيه إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية التي لا رجعت فيها إلا في حالة واحدة وهي قضايا الخلق بأبعاد ثلاث وقضايا إفناء هذا الخلق بمعنى الآخرة إعادة بعث هذا الخلق مرة أخرى يوم البعث وما يتبع ذلك من غيوب لا يستطيع العلم الكسبي للإنسان أن يصل فيها إلى الحقيقة أبدا ولذلك نقول تبقى قضية الخلق بأبعادها الثلاث قضية غيبية لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى حقيقة أبدا والقضايا الغيبية تكثر فيها النظريات لا يستطيع العلم الكسبي أن يتجاوز فيها مرحلة التنظير تكثر النظريات والنظريات تعتمد على خلفية واضعها هل وضع النظرية مؤمن أم كافر؟ أم وحد أم مشرك؟ سعيد أم شقي؟ جد أم هازل؟ كل هذه قضايا تتحكم في صياغة النظرية ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه وتعالى في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي شريف مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يعين المسلم والمسلم فقط على أن يرتقي بأحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية أو الحديث النبوي الشريف الذي يعيننا على الارتقاء بنظرية من النظريات إلى مقام الحقيقة لأن هذا كلام الله الخالق الذي هو أضرى بخلقه من كل من هم سواه وذلك نقول نحن المسلمين نرتقي بنظرية الانفجار العظيم إلى مقام الحقيقة لا لأن العلم الكسبي قد وصل فيها إلى حقيقة ولكن لمجرد وجود هذه الإشارة القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا أهل الكفر والشرك والضلال قائلا سبحانه وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي يؤكد على عملية الانفجار العظيم شواهد كثيرة منها توسع الكون منها وجود بقايا الإشعاع الكوني على أطراف الجزء المدرك من سماء الدنيا حيثما نظر الإنسان نلاحظ أن هناك درجة حرارة ثابتة ثلاث درجات مطلقة حيثما نظر الإنسان ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا إذا كان الكون قد تكون بعملية انفجار يؤكد ذلك أيضا وجود بقايا للدخان الكوني على أطراف الجزء المدرك من الكون هذه البقايا تؤكد على مرحلة الدخان التي وصفها القرآن العظيم بقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين هذه الومضات القرآنية المبهرة في قضية غيبية قضية خلق السماوات والارض لا يمكن لعاقل أن يتخيل لها مصدرا غير الله الخالق سبحانه وتعالى وقضية خلق السماء والأرض لخصها لنا القرآن العظيم في خمس آيات يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإن لا موسعون ويأتي علم الفلك في مطلع القرن العشرين ليؤكد لنا على حقيقة توسع الكون بسرعات مذهلة تقترب من ثلاثة أربع سرعة الضوء تقريبا ثم يقول ربنا تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي والعلم الكسبي يقول إذا عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن فلا بد لكل الكون بمادته ومختلف صور الطاقات فيه وبمكانه وزمانه أن ينكمش إلى نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة نقطة تتوقف عندها كل المعارف الإنسانية كل قوانين الطبيعة التي تحكم كوننا الحالي تتوقف تماما ولا يستطيع العلم الكسبي أن يقول فيها قولا هذه النقطة الأولية انفجرت بأمر من الله سبحانه وتعالى فتحولت إلى سحابة من الدخان وصفه القرآن الكريم قبل أن يصفه الإنسان بألف أربعمائة سنة بقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض إيثي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ويعجب الإنسان هل الأرض تتكلم هل السماء تتكلم والإجابة نعم لأن القرآن الكريم يعلمنا في مقام آخر من سورة الإسراء أن كل ما في هذا الوجود من الأحياء والجمادات من العقلاء المكلفين ومن المسخرين المفطرين كل ذلك يعرف ربه ويعرف خالقه ويسبح بحمده ويسجد له ويعبده إلا عصاة الجن والإنس فيقول رب العالمين تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفخون تسبحه ويأتي العلم ليؤكد لنا في قمة من قممه على أن تحرك اللبنات الأولية للمادة في داخل الظرة وتحرك الذرات في داخل الجوامد أو السوائل أو الغازات وفي داخل الخلايا الحية وأجساد حتى العصاة تسبح بحمد ربها تسبيحا فطريا تسخيريا لا يفهمه إلا من أوتي كرامة الفه أو من استطاع بتقنيات متقدمة أن يستمع إلى أصوات اللبنات الأولية للمادة في داخل الظرات وشتنب بين الموهبتين موهبة العلم من الله سبحانه وتعالى لادراك سر من أسرار الكون ومن أسرار الوجود وبين تقنيات متقدمة قد تستمع إلى أصوات لا تدري ما فيها ولا ما بها فعلماء الفلك يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو كم المادة والطاقة فيه ونحن نقول الذي يتحكم الذي خلق صماته والارض. والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي يعني فرض هذه الكتل وهذه الأحجام وهذه الأبعاد وتلك المدارات الكتل التي جعلت من الأرض كوكبا صالحا للعمران له غلاف غازي وله غلاف مائي وصالح للحياة التي نحيها كم المادة والطاقة الذي قدر فيها الذي جعل القمر تابعا صغيرا ليس له غلاف غازي مدرك ولا يوجد على سطحه ماء وغير صالح للحياة كم المادة والطاقة الذي جعل الشمس نجما متوهجاً ملتهبا تتم فيه التفاعلات النووية كفرن نووي كبير عملاق تصل فيه درجات الحرارة إلى 15 مليون درجة مئوية في قلب الشمس وستة ألاف درجة مئوية على سطحها ومليون إلى 2 مليون درجة مئوية في ألسينة اللهب المبثقة منها كم المادة والطاقة التي قدر عليها والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي قدر تلك الكمية؟ الله الخالق سبحانه وتعالى ولكن نقول فقال لها وللأرض ايتي طوعا أوكرها كناية عن التقدير العظيم لله سبحانه وتعالى مع علمنا بأننا لا ننكر ان هذه الأجرام كلها تعرف خالقها وتسجد له بالطاعة وبالعبادة وبالتقديس وتسبح بحمده بغير توقف ولا تعطل إلا عصاة الإنس والجن كما أشرنا ثم يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك أن عملية توسع الكون لن تستمر إلى مال نهاية وهي قضية خلافية يختلف فيها علماء الفلك وعلماء الطبيعة الفلكية إلى يومنا هذا بعضهم يقول هل كوننا كون منفتح سيظل يتمدد وتبسع إلى مال نهاية أم أنه كون منغلق لا بد له من نهاية يتوقف أو تتوقف عندها عملية تمدد الكون وحينئذن يبدأ في الانكماش مرة أخرى ليعاود سيرته الأولى ونجد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد على عملية انكماش الكون وتسمى هذه نظرية الانسحاق الشديد The big crunch ويقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطف السماء كطي استجدلي للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين وانظروا معي إلى روعة التعبير القرآني كما بدأنا أول خلق نعيده فكما بدأ هذا الكون من نقطة واحدة شديدة الضآلة في الحجم شديدة الضخامة في كم المادة والطاقة انفجرت تحولت إلى سحابة من الدخان خلق من هذا الدخان الأرض وباقي أجرام السماء ستعود سيرتها الأولى مرة أخرى تعود إلى نقطة بدائية صغيرة تنفجر ويؤدي هذا الانفجار إلى سحابة من الدخان يخلق منها أرض غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا وفي ذلك يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يوم رفو السماء كطي يستجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين ويختلف علماء الفلك حتى في هذه النقطة هل عملية الانفجار والانسحاق عملية ستظل تتكرر إلى مرات عديدة أم أنها ستتوقف عند الانسحاق الأول أو بعد الانفجار الثاني والقرآن الكريم يحسم لنا هذه القضية بقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار فيجزم لنا القرآن العظيم بأن الخلق بدأ من نقطة واحدة كانت رتقاً ففتقناهما نسمى مرحلة الرتق وأن هذه النقطة انفجرت تحولت إلى سحابه من الدخان ثم استوى إلى سماء وهي دخان فقال لها وللارض إيتي طوعا أو كرها قالت اتينا طائعين ثم سيجمع ربنا تبارك وتعالى هذا كله في نقطة واحدة مرة أخرى يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين ثم يفجر ربنا تبارك وتعالى هذا الجرم الابتدائي للمرة الثانية فيخلق لنا منه أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا فيقول عز من قائل يوم تبدل الأرض غير الأرض وسماوات وبرازه لله الواحد القهار هذه الحقائق الكونية ما كان لأحد من الخلق إلمام بها ولا تصور لها ولا مجرد السؤال عنها وسبق القرآن الكريم بالإشارة لها في زمن لم يكن متوفرا للإنسان أي قدر من الوسائل العلمية المتاحة لنا الآن يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة وإلى لقاء قادم ان إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال علماء الفلك أن هذا الانفجار أدى إلى سحابة من التراب أو سحابة من الغبار انفجر الكون أدى إلى سحابة من التراب أو من الغبار وأن هذه السحابة هي التي تكونت منها أجرم السماء